وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِهِ فَاضْرِبْ لَهُمْ قَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِه وَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَذُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عذوبكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن و السلو وواعدناكم جانب بالايمن ونزلنا عليكم المن والسلو قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي كلوا من طيبات ما ولا تطغوا فيه فيحلى عليكم غضب ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى ومن يحلل عليه غضب فقد هوى وإني لغفار, وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى وما أعجلك عن قومك يا موسى قالهم أولئك على آثري وعجلت إليك رب لترضى قالهم أولئك على آثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإن قد فتن قومك من بعدك وأضلهم السامري فَإِنَّ قَرْفَةً قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُ السَّامِرُ فَرَجَعَ مُوسَى إلَى قَوْمِهِ غَضَبَنَ أَسِفَ قال يا قوم ألم يعيركم ربكم وعدا حسناً قال يا قوم ألم يعيركم ربكم وعدا حسناً أفقال عليكم العهد أم أردتم أيه إلا عليكم غضب من ربكم فأخلفتم وعيدي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 ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري.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 ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا قال يا رون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا قال يا رون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفاصيت أمري ألا أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تخذ بلحيتي ولا برأسي قال يا ابن أم بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي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 وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ إِلَىٰ مَعْلُومٍ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ إِذْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِن أَنبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْلَّدُنِّ ذِكْرًا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْلَّدُنِّ من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراء. خالدين فيه. خالدين فيه. وسألهم يوم القيامة حملة. يوم القيامة حمل يوم يوم في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم إذ ذرقة يوم في الصور ونحشر المجرمين يوم إذ ذرقة بينهم إن لبثتم إلا بثم إلا عشرة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 يومئذ يتبعون الداعي لا إله وجله يومئذ يتبعون الداعي لا إله وجله وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة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 يعلم ما بين أئلين وما خلفهم ولا يحيقون به علم. وانتِ الوجوه للحيل القيوم. وانتِ الوجوه للحيل القيوم. وقد خاب من حمل ظلمة. وقد خاب من حمل ظلمة. وَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ غُلْمَهُ وَلَا هَضْمَةٌ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 وقل رب زدني علما. وقل رب زدني علما. ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما.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 إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضmue فيها ولا تضحا وأنك لا تضmue فيها ولا تضحا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 فأكلا منها فبدت لهما سؤاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منا جميعا بعضكم لبعض عدو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 وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعْيَشَةً ضَكَوْنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىوَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعْيَشَةً ضَكَوْنَ يوم القيامة أعمى قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال رب لي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قالك ذلك أتت آياتنا فنسيتها قال كذلك فنسيتها وكذلك اليوم س، وكذلك اليوم س، وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، وكذلك نجذي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه. ولا عذاب, ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ. أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. يشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لاولينها ان في ذلك لايات لاولينها ولولا كلمه سبقت من ربك لكان لزمن واجل مسمى Walau la kalimat sedapat dari Rabbk, lakaan lazim, wajah sema. Bersabarlah pada yang mereka katakan dan bersyukurlah kepada Tuhanmu sebelum terbitnya matahari dan sebelum أمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل هروبها ومن أنا الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ومن آناء ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ولا تمدّن عينيك إلى ما متّعنا به منهم زهرة الحياة. فيه ورزق, ربك خير وأبقى ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطفر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه وقالوا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 وقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى تربص فتربص كل كل متربص فتربص فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى